بسم الله الرحمن الرحيم ألف نامرى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الْحَيَاةَ الدنيا على الْآخِرَةِ ويصدون عن سبيل الله وَيَبْغُونَ ما عوجا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 ان في ذلك لآيات لكل صبار شكرور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمت الله عليكم اذ انجاكم من آل فرعون يسوهونكم سوء العذاب ويذبحون أبناء كَمَا يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذَا أَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ونوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وَإِنَّ لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أَفِي الله شك فاطر السماوات وَالْأَرْضِ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجر مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين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 وأدخل الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارُ خالدين فيها بِإِذْنِ ربهم تحيتهم فيها سلام أَلَمْ تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟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 فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير بزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون